يطروا الكلام، قلوا سنسمع يا أئمتنا الكرام، فالقلب صلا خلف تكبير الإمام، والطير غن، ثم ثنا بالسلام، إن العيون. <تصفيق> تنام جرح الفؤادي دواؤه عطر الكلام قولوا سنسمع قولوا سنسمع يا أئمة ننجران إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره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 في العالمين إنك حميد مجيد الكلام ابتداء ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل لما وصف عذاوة الشيطان في القرآن وصفها بأنها بينة ومعنى بينة أي أنها لا تخفى على أحد حتى تقوم حجة الله كاملة وتكرر في كثير من آيات القرآن قول الله عز وجل إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين إنه عدو مضل مبين وقال تعالى فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو فعداوة الشيطان بينه فكان ينبغي للمرء أن يحترز منها وأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل للتذكير بهذه العداوة ومما يدل على شدة عداوة هذا الشيطان لابن آدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان ساعة يولد لذلك يستهل صارخا يعني المولود أو ما ينزل من بطن أمه ينزل صارخا المعنى الذي جعله يصرخ أن الشيطان نخسه وهو ينزل من بطن أمه مع أن هذا المولود لا له سن تقطع ولا يد تبطش يعني ما فعل شيئا قط لكن هذا لشدة عداوته وفرط عداوته الإنسان يذكره بأنه على الرصد. طيب إذا كان الشيطان بهذه المثابة، فنحن نذكر اليوم أحد أهم مصايد الشيطان. ولكن انظر كيف وضعت هذه المصيدة. قال الله عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم أنا بس عايزكم تأخذوا بلكم من التالت كلمات اللي جايين دول ولأضلنهم ولا أمنّيّنهم، ولا أأمرنهم، فلا يبتّكن آذان الأعام، ولا أأمرنهم، فلا يغيّرن خلق الله. أنا عندي ثلاث كلمات. لا أضلّنهم، ولا أمنّيّنهم، ولا أأمرنهم. هكذا على الترتيب الأماني. جاءت في الوسط سبقها الإضلال وتبعها الأمر وأنا أريد أن أكشف بعضا من معاني هذا الترتيب لأن المرأة لا يوغل في الأماني إلا إذا ضل والأماني هذا من عمل القلب التمني من عمل القلب كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة أي إنسان منا لا بد أن يقع في الزنا ده معنى الكلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة العين تزني وزناها النظر طبعا هذا الحديث رواه كثيرون من أصحاب أبي هريرة على رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما ويرويه أيضا الأعرج ويرويه ذكوان أبو صالح الحسن البصري ويرويه أبو رافع ويرويه أبو سلمة ابن عبد الرحمن وآخرون أنا منبع على هذا لي لأننا من عادتي أنني إذا ذكرت حديثا وأعزوه مثلا للصحيحين قد أذكر فيه بعض الفاظ ليست في الصحيحين فحتى لا يتصور أحد أنني أعزو لغير الصحيحين أنبه على أنني إذا ذكرت الفاظ حديث ما أذكر الفاظه من جميع طرقه تقريبا ولكن أكتفي بالعزو إلى الصحيحين ليس لخصوص هذه الألفاظ أنا بس بنبه على كده لإني أحيانا يقع مني مثل هذا فبعض الإخوة كان راجعني في لفظة كنت عزوت الحديث للصحيحين قال ليست في الصحيحين قال عليه الصلاة العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفم يزني وزناه القبل اهو دي لفظة مثلا مش موجودة في الصحيح حيث. ولا حتى موجودة في صحيح مسلم من حديث ابي صالح انما هي عند ابي داوود واحمد والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذبه وهو ده معنى كل انسان لابد ان يقع في الزنا الزنا اسما وليس حكما متى يقول وقع في الزنا حكما إذا زن الفرج وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الآخر بقى قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه إنما من نظر إلى ما لا يحل له فقد زنا بصره ومن ضرب من لا يستحق أن يضرب فقد زنت يده ومن مشى إلى محرم فقد زنت رجل وهكذا فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بيقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة لما جاء ذكر القلب قال والقلب يهوى ويتمنى هذه الأباني تبدأ هكذا فإذا استمكنت من القلب تحولت إلى إرادة فإذا تحولت إلى إرادة انفعلت الجوارح له لذلك كان الاهتمام بالقلب على رأس هذه الأولويات يعني صلاح القلب يعفينا من هذا الباب كله لأنني قلت لكم في المرة الماضية إن الأمل منهما هو مذموم ومنهما هو محمود كأي شيء يمكن أن يذم ويمكن أن يحمد فبابنا الآن هو باب الأمل وإنما الأمل ينعقد في القلب والتمني ينعقد في القلب ولا يتمنى المرء إلا إذا طاب أمله والأمان ممكن تكون لما مضى مما هو مستحيل أن يعود ولذلك يسترجعه المرء بلفظة لو التي تفتح عمل الشيطان وأنا سألقي ضوءا عليها إن شاء الله تعالى لكن أن أرجع إلى ملاك ذلك كله ألا وهو القلب خطورة القلب أن العقل فيه وهذا الكلام ربما ذكرته منثورا في عدة مواضع لكنني أحتاج أن أذكره مجموعا وأحتاج أن أذكر به مرة أخرى والمعاني لا تثبت إلا إذا كررت يعني إذا بعض الناس سمع مني كلاما سمعه قبل ذلك فليعلم أن هناك من هو أحوج إليه منه أيضا ربما سمعه قبل ذلك مرارا لكنه ما فهبه القلب تلك المضغط النفيسة هي تحتوي على العقل والعقل يبنى عليه كل سعادة المرء في الدنيا والآخرة إذا سلم هذا العقل ولذلك يقول الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فأنا عايزك تخلي بالك من هذه هذا الاقتران ما بين القلب والسمع لأنه تكرر أكثر من مرة في القرآن. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وقال تعالى إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد وقال تعالى ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ارتباط السمع بالقلب لأن الوحي سمع كله وده اللي بيسميه العلماء الدليل السمعي الوحي سمع يعني إذا سمعت نداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعيه سمعك كما يقول ابن مسعود فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه لا يستفيد المرء إلا إذا كانت قناة السمع مفتوحة إلى القلب ولذلك قال الله عز وجل ولا تقول ولا تكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون قالك العقل مع السمع برضو ليه لأن المرأة إذا لم يفتح سمعه قناة السمع إذا لم تكن مفتوحة إلى القلب فهو لا يفقه لأن القلب كما قلت لكم فيه العقل كما قال تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وقال في شأن المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون والفقه لا يكون إلا بالقلب فسروا نفاسة هذا القلب إن أن العقل فيه وإذا عمي العقل ظل المر وذلك الشيطان قبل أن يلقي إلى الإنسان بشرك الأمان وفخوخه ومصايده لابد أن يعميه الأول لأجل هذا قال ولأضلنهم الشيطان لا يستطيع أن يصل إلى القلب بسهولة فإن القلب بنيان محكم لكنه يبدأ غاراته على فناء القلب قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الشيطان يوسوس في الصدر لأنه لا يستطيع أن يصل على القلب بسهولة إلا إذا غفل صاحبه أسأل الله تبارك وتعالى إن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا